بوك تو ديفيدا ستي وتسعون واحد وتسعون سبوردني سو ديكا الجمل الجانبية باستخدام ان واحد الجمل الجانبية باستخدام أن واحد. فيرمتوا أوتره موجب كبير بوذبرة. ربما سيتحسن الطقس غدا. ربما سيتحسن الطقس غدا. أتكدج كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت هذا؟ سنادفم. دك كبيدة بودبرة. آمل أنه سيتحسن. أمل أنه سيتحسن. توي كدودة سوسما سيجورنو. سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ Я znam, дека أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Тој сигурно ќе сеяви. سيتصل بالتأكيد. سيتصل بالتأكيد. Навистина? حقا؟, حقاً؟ مسلم أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. فين تو سيجرون استار. النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. جزنتة للتو سيجرونست. أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ برد postage دكاستارو. أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. ناشيت добро. مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. هكذا. هكذا. ميسلم. ديك تو يي ازгляدا دوري منو جو دобра. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. شفت. سجور نعيمة ديفيكا. لدى المدير صديقة بالتأكيد. لدي المدير صديقة بالتأكيد. فرضة <تصفيق> ل أتعتقد ذلك حقا؟ أعتقد ذلك حقا؟ إما دويكا. إنه ممكن جدا. أنا لديه صديقة. إنه ممكن جدا. أنا لديها صديقة.